اكبر من الميدان ردي صيح يا حسين ثقني امي يا عاشي بالساكن محبيه تركني يا بويا وجيب لي قطرة مية أفرف على راسي تراطير المنية يا حسين يلي من تمسك بيك مخاب يا مقصد الوافد وضن وداحي الباب أريد قطرة ماء قلبي من العطش داب قارت عيوني وظلم الوالي علي أكبر من الميدان ردي صيح يحسين تنيني أمي يا عشي بالساكن محبي أكبر من الميدان ردي صيح يحسين تنيني أمي يا عشي بالساكن محبي خلي الدرع عني بحضني في قل اسلاح وتفطرت يا بوي شبي والعزم راح لو تنطفي بقطرة اتميأ نار قلبي محدين كفوق من هالجمع يوقف بدربي برد قليلي وعايني طراضي وحربي لحمل على الجمان حملها أشمية أكبر من الميدان ردي صيح يا حسين سيدي لي أمي يا عشيم الساق المحبي من الميدان ردي صيح يا حسين يا عشيد الساقل الحب واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادعي النهار من العجاج اضوا من الليل واملي الوادي من الجثث وجر الدماثيل وفني العدا واترك مضاربهم خلية وإن كان قصدك ماي هادي طلبات محال واللي يجيب الماي طل جسمه رمية واربين البدان ردي صيح يحسير خدني يوم ميا بالساكل محبي أكبر من الميدان ردي صيح يا حسين يدي يمي يا عشي بالساكل محبي والجائزة شربت مي يضطر دحشاي حسروا قل يا ضياع عيني شبدي ودع خواتك والحريم بالعجل اسمك ابو كل مرتضى يا مهجة الروح شبي يا وهل امر مكتوب باللوح بالعطش كلنا ندباح بالقاضري يا عشيب